قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين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 الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما سَلَّا في قَرِيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرْرِ إلَّا عَلَّهُمْ يَضْرُرُونَ